122. ستجدني إن شاء الله من الصالحين 123. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل